ما و يؤت كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا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 إِلَىٰ أَبْلُ وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَل إنِنْ عَنْهُمُ الْعَذَابَ العذاَابَ أُمَّةٍ م عْدُودَةِ لا يَقولُولَّ مَا يحببِسُ أَل يَوْمَ يَأتِهِم لَْسَ مَصْروفًَا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهزئُون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا أوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسته لا قولا ذهب السيئات عني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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إلا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 الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولا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 إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَثَلُ الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمين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 قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن وَأَنتُمْ وأنتم لها كارهون ويا قوم لا وأسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بقارب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون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 أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتِهم الله خيراً.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 من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أرتم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 مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لئم من قومه سخر منه قال إن تسخر منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون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 وقال ركبوا فيها بِسْمِ الله مجراه ومرساه إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بن بنه وكان في معزل وكان في معزلي يا بني يركب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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 معك وأمم سنمتعهم ثم ما يمسهم من عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها ما كنت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 إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 "Qālā innī ʾušhedu Allāh wašhedu an nibrīʾum mā tušrīku min dūnhi fakīdūn jamaʿan, thumma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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا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 رب قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنتم في نرجوًا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك. إِمَّم مَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ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 إلى قوم لوط، وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.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 قال يا قوم هؤلاء بناتي لَكُمْ أطهر لكم فاتقوا الله ولا ضَيْفِي في ضيفه أليس منكم رجل رشيد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 قالوا يا لوط إنا رَبِّكَ ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها مات أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من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 ويا قوم أَوْفُ المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في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 أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن بِمَا بما تعملون محيط وَيَاقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوَفَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ سُوَفَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَافِرٌ وَرَتَقٌ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيمٌ ولمَّا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمتٍ منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها ألا بُعدا لِمَدينا كَما بَعدَ الثَّمودَ وَلَقَد أَرسلْنَا مُوسَى بِآياتِنا وَسُلطانٍ مُبينٍ إِلى فِرعونَ وَمَلَأَهِ فَاتَبعُوا أَمْرَ فِرعونَ وَمَا أَمْرُ فِرعونَ بِرَشِيدٍ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 ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 ربك عطاء غير مجذول فلا تَكُ في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل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 ولذلك خلّقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن مِنَ من الجنة والناس أجمعين وكلن قص عليك من آباء الرسل ما نثبت به فؤادك